117. وقالنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا 118. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا 119. يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا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 قوارير من فضة قد درجات قديرات ويسقون في جا كأسا كان مزاج غذا جبيلا عينا في جا تسمى سلفيلا ويطوف عليهم ولدا إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عليهم ثياب سندس خضر وإستبرق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 يا شاء الله إن الله كان عليما حكما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما